لا تحسبن الذين يقتلون في سبيل الله امواتا بل, بل احياء بل احياء بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تحسن ان الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله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 من الله ونعم الوكيل. تعقبوا بنعمة من الله وفضل لم يمس الصور. والتدعو رضوان الله. والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك الشيطان يخوف أونا. فلا تخافوا وخفون كنتم